أن فلان ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ونما رزقناه منفقون والذين يؤمنون بما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 119. لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن يستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعملون الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلمما أضاءت ما حوله ذاب الله بنورهم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 الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بلاء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله, بسورة من مثله وادعوا شوداءكم من دون الله إن كنتم صادقين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 ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جايل في الأرض خليفة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 إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض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 117. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض وَلَكُمْ فِي ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه 110. إنه هو التواب الرحيم قل نهبط منها جميعا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 129 مِن من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 120-وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكنوا منها حيث شئتم رغدا 121-ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 مما تنبت الأرض من بقرها وقستائها وفومها وعدسها, وعدسها وبصليها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير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 فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها, وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة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 116. شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة ناشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون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 قالوا أتحدثون بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون بَإِلَّا أَمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إلَّا, إلا يظنون فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِثَمَنٍ قَلِيلٍ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وويل لهم مما يكسبون وقالوا لم تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن اللَّهُ الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون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 لا تعبدون إلا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم, إلا قليلا منكم وأنتم معرضون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 تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإي أتكم أسرار تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 126. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون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 بئس ما اشتروا بِهِ انْفُسَهُمْ أَن يكفروا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بغيا أن يَكْفُرُوا بِمَا أنزل الله اللَّهُ فضله على من اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ أَن غضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا, نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصد صلما معه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 قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين 125. ولن أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يُوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَيُّعَمَّرْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قل من كان عدو لجبريل فإن نزله, نزله على قلبك بإذن الله مصدقا نزله على قلبك الله لما بين يديه وهدى لما بين وبشرى للمؤمنين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 كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تاتت الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت بجباب نهرت وما رمت وما يعلم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 116-للذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا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 ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سَوَاءَ السبيل ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا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 قلها تنذرها لكم ان كنتم صادقين بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خز ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع عليم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 ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون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 وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَاهْدِنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ إِنَّا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَإِنَّا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هذا بلدا آمِنًا وارزق أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ ابْتَلِهِ حَتَّىٰ عذاب النار وبئس وَالَّذِينَ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 وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعد فيهم رسولا منهم يتنوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب, ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكين إِنَّكَ أَنْتَ العزيز الحكيم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 وَوَصَّى بِنَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكُمْ دِينًا ۖ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل وإسحاق, واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون تلك امه قد خلت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 أم تقولون إن إبراهيم وإسمايل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شَهَادَةً عنده من الله ومن الله بغافل وما تعملون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 وَإِنْ كَانَتْ كانت لكثيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم 110. قد نرى تقلب وجهك في السماء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 ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكوه يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام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 وحيثما كنتم فواللوجكم شطره لأن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشون وخشوني ولئتم منعمتي عليكم, عليكم ولعلكم تهتدون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 ناريل ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس من بعد ما بينناه للناس في الكتاب يَنُفَعُوَالَائِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَّ التَّوَابَ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُوَهَّمُوا كُفَّارٌ أُلَائِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ اللَّهِ أُلَائِكَ عَلَيْهِمْ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 تجرى في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما إن فأحيى به الأرض فأحيى به الأرض بعد موتها وبدث فيها من كل داء وتصري في الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا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 في الأرض حلالا طيبة حلالا طيبا ولا تتبع خطوات الشيطان لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء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 ك مثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا تودّم ولحمل خير وما به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا عليه إن الله غفور رحيم.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 وَبِنَسَبِهِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرَقَابٍ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ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 ولكم في القصاص حياة مياه للألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوالدين إن خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المستقيم فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثم على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من المصير فالأوئم فأصلح بينهم فأصلح بينهم فلا إثم عليه إِنَّ اللَّهَ الله غفور رحيم يا أَيُّهَا يا آمَنُوا الذين عَلَيْكُمُ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما 124. فمن كان منكم مريضا عَلَى على سفر مِنْ من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 125. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون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 وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتم الحج والعمرة لله فإن أحسنتم فما استيسر من الهدي ولا تحمقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة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 الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا غسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 113. واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 115. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وان كنتم من قبلي لمن الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم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 فَلَفِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْنَاعَلَيْهِ وَمَنْ تَأْخَرَ فَلَا إِثْنَاعَلَيْهِ لِمَنِ اتقى وَاتَّقُوا أَلَّا يَعْلَمُ أَنَّكُمْ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام 118. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المياد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد 114. السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 115. من بعد ما جاءتكم البين 124. وإلى الله ترجع الأمور 125. سلبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه 126. يبدل نعمة الله من بعد ما فإن الله شديد العقاب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 والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم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 وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام 110. وإخراج أهله منه أكبر عند الله 111. والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا 113. ومن منكم عن دينه فيمت وهو كافر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 ولو شاء الله لآنتكم إن الله عزيز حكيم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 والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسالونك عن المحير قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحير ولا تقربوهن حتى يطهر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 والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرون ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامين ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر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 فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون 124. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليما أن يتراجعا إن, يتراجعا إن ظنى أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 واذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلون أن ينكحن, أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم من وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعا لا تضار ووالدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما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 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسين أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسين بالمعروف والله بما تعملون خبير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 وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فاحذروه وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غفور حَلِيمٌ لَا جناح عَلَيْكُمْ إِن طلقتم النِّسَاءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تفرضوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ومتعوهن على الموسع قدروا وعلى المقتر قدروا متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة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 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج وصية, وصية لأزواجهم متاعا لأزواجهم إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متان بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون 115. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت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 الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون 110. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى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 والله ما الصابرين ولما برزوا لجلوت جنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا, صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء 119. ووسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لا في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لانفصامنا والله سميع عليم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور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 فأتي بها من المغرب فبيت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشيا قال أنا يحيي هذه الله بعد موتيا فأماته الله مئة عام ثم بعثا قال كم لبثت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 في كل سنبلة مئة حبة والله ضعيف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا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 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا ان تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفره منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وما يتذكر الا اولو الالباب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 وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون 110. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض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 الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية, سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما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 وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ مُؤْثَمُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُنْبِتُ الصَّدَقَاتُ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيم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 129. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشوداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشوداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصط عند الله وأقوام للشهادة, وأقوام للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم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 الله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوطة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أت من أمانته واليتقى لنا ربنا